فَلَمَّا سَمِعْتَ بِمَكْرِ إِنَّ أُرْسِلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ وَأَكْتَفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ نَفْسِهِ وَقَالَ لَخْرُوجَ عَلَيْهِ فَلَن مَّا رَأَيْنَا كُبْرًا فَلَمَّا رَأَيْنَا غُضْبَكَ بُنَهُ وَقَطَفْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا حَشَنِ وَقُلْ إِنَّ عَاقِبَةَ الْأَمْرِ إِلَّا لِلَّهِ يُخْزِي مَن يَشَاءُ وَيُعِزُّ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَذٰلِكُنَ الَّذِي دُمْتُ نَنِيفًا وَلَقَدْ وَضَعْتُ عَن نَّفْسِي فَسْتَعْصَمَ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱسْمُ ٱلْعُلَىٰ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ قُل رَبِّ السِّدْنُ أَحْبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْرُونَ إِنِّي إِلَيَّ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَإِنْ تُصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ عَلَيْهِنَّ وَأَنَا مُسْلِمٌ لَّكَ وإلا تصرف عن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السلام جَنَفَتَيْن قُلْ لَا أَحَدُهُما إِنِّي أراني أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ أَخَرُ إِنِّي أَرَى وَقَالَ الْأَخَرُ إِنِّي أَرَىٰ نِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَقُولُ الطَّيْرُ مِن غُنَمٍ بِتَؤِي نَبِّئْنَا بِتَوِيلِ إِنَّا نُرْكَمُ مِنَ الْمُسْنِينِ ق <تصفيق> اني لَنَبْتُكُما بِالتَّوْئِيلِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُما لَوْلَا تُبْلِتَ قَوْمِ لَمْ يُؤْمِنُوا